يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.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 وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديته ولا من الذين كفروا معواكم النار, مأواكم النار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 We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 بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 الله يؤتيه من يشام والله ذو الفضل العظيم